<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لله ملك سماوات والأرض يخرج ما يشاء يهب لمن يشاء <تصفيق> وَيَهَطُ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَعْنُهُ What oh am Oh! <laughs>